إلا الضوء عليهم ولا الضالين آمين وَجَعَلُوا لِلَّهِمْ مَنْذَرَأَيْنَا الْحَرْثِ وَالْأَنْعَيْنُ نَصِبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لشركائنا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 قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم, ليردوهم ولينبسوا عليهم ديمهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه الألعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشأوا بزعمهم وأنعام وأنعام حك وانعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على افتراء بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا وان على ازواجنا وان يلومنكم ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الألعان حمولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ممين ثمانية أسوا اثنين ومن المعز اثنين قل الأنثين علي الأنثين نبئوني ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضين الناس بغير علم إن الله لا نهد القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إليه حرما على طاع يطعمه إلا, إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم حنزي فإنه, فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملتهمهما إلا ما حملتهمهما أو الحوالا أو مفتلا بعظم وذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بكسه عن قوم المجرين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شهرهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا هل عندكم عندهم لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحكة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم, فإن فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا ولا تتبع الذين كذبوا والذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة ربهم يعلمون قل تعالى وأدل ما حرم رضكم عليكم أن لا به شيئاً أن لا به شيئاً وملوا ولا تقتلوا أولادكم إلا وَنُزُلُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حرم اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ولا لا تقرضوا ما لن تقوموا الا بالتي حتى يظهر غشدا وانفوا الكيل والميزان بقسط لا تمكن نفس الا مسغى ولو كان ذا لا انصف فذلك علَكُم تَذكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صراط فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّبْلَ فَتَفَرَّقْتُمْ عَن سَبِيلِهِ فَلِكُم وَصَّاتُوهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتى موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصل لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يطاع وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتقوا لعلكم ترحمون أن إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من من كذب لآيات الله الذين عن آياتنا سوء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 ربك لا ينفع نفس إيمانها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت, لم تكن آمنت من طلب أو كسبت في إيمانها خيرا ولا رضو دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لا في شيء. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يفلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قهما وما كان من المشركين. قل إن صلاة ويسكي ومحيا وبذلك أمرت وأنا أول المسلم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها وَلَا تَذِرْ وَازِرَةٌ مُسْرًا أُخْرًا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تختلفون. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَامًا وعظ بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات يبأذوكم فيما أتاكم إن ربك سميع العطاء وإنه نظير الرحيم. لام صاد كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج من قلت تذرا ب تذرا ب وذكر لي اتبع ما إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعون دونه أولياء مَا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فجاءها بأسنا أو هم مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِلَّا أَنْ بَأْسُ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين والرسل يومئذ من حق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خسروا أنفسهم بِمَا كَانُوا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا مما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدموا فسجدوا إلا إبني سلن يكون من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا, قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين. قال فاهدط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من قال تَعِلْ أَقْعَدَ أَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمٌ ثُمَّ لَأَتِيَ أَنَّهُمْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ, وعن وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا جهنم, جهنم منكم أجمع ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجم فكلا, فكلا من حيث شت وَلَا ولا تقربا هذه وَلَا ولا تقربوا هذه الشجره ما كنتم نائمين لهم الشيطان يغذي ما يوري عنهما من طالما لم تكمر بكما ربكما عن هذه مشدواتي لله إلا, الا ان تنون ملكا او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان لكم لقدنا نصني فدللهما به فدلاهما القبرو فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا من السفاة عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وأنهكما عن تلكما الشجرة وأقول من آيات الله لأنهم يذكرون يا آدم لا الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة زع عنه ما لباسه ما إنه يراكم وهو قبيلهم حيث لا ترونه إما جعل الشيطان أولياء لله لا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بالفحشاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عندكم لمسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أو ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم مسبو وكنوا وكنوا ولا تسرفوا إنه لا يحب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 قل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وها بطن والإثم والضغي بغير الحق وأن تشركوا, بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فإذا جاء أجرون لا يستغفرون ساعة لا ساعة ولا يستغترون يا بني آدم ما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم فَامْرِكْتَ قَوَا وَأَصْلِحْ فَلَا صَرْخٌ وَلَا مَنْ يَحْزَنُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مُسْتَكْبِرُونَ ولاء كانوا لهم نص من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوثرون قالوا إنا ما كنتم قالوا إنا ما كنتم تدرؤن دون الله قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على آفسه أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد خلت قبلهم من الجن والإنس فينا كلما دخلت امه لعنت اختها كلما دخلت أمة أختها حتى إذا الداركه فيها جميعا قالت اخرى لهم قالت اخراهم لولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم, فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فما كان لكم وطاعت أولاهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سن الخياط وكذلك كان جزء لهم. فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من بل تجري من تحتهم Don't you love mm <laughs> هم قد خسروا أنفسهم وضل عن ما كانوا يفترون إنا ربكم الله, إن الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لِيَسْتَتِيَ ايَّامًا فَمَا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَمْشِي لَيْلًا وَنَهَارًا عَطَاؤُهُ حَنِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ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 من المحسنين وهو الذي يرسل الثياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت الَّذِي قُمْتَذَكْرُهُ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَلَقَ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا النحن إلى قَوْمِهِ فَطَالَ أعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب على يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِرَاعٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ أَبْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فَكَذَّبُوا فَأَجَلَّهُمُ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْدِ وَأَضْرَطَنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا يا الله ما لكم من إله غيره؟ أفلا تَتَّقُونَ قَالَ مَن أُلْقِيَنَّكَ فَرَوْنَ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ إِنَّ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ قال يا قوم ليس لي سفافة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر أمين أو عجلتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لمنذركم والقرءة جعلكم خلفاء من بعد طويم وزادكم وزادكم في الخلق بسقف الذكرو على الله آلاء الله لعلكم تفنيحون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 يُجادِلُونَ في الْأَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ ما نزل مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سلطة من طغيه، والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابه الذين كذبوا بآياتنا، وما كانوا مُؤمنين. يرجع الأمر كله على نيته وسره لا قابض لما بسط ولا باسط لما ولا مانع لما أعطيت ولا موقع لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد كالجد يا ذا الجلال والإكرام يا من يجير ولا نجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء فيكون يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا نجار عليه اللهم يا واحد يا صمد يا من لم يرد ولم يولد لم يكن له كفوا أحدا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجدت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استرحمت به رحمت أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا أنت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم تقبل صيامنا وقيامنا تجاوز وتجاوز عن تقصيرنا اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السمر والتعب اللهم كما تفطرت علينا بإدراك رمضان وَن <متصفيق> <متصفيق> عَلَيْهَا بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامَنَا مَقْبُولًا وَذَنْبَنَا مَغْفُورًا وَسَعَيَانَا مَشْكُورًا اللهم إنا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربنا صغرا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأغفرهم وأعظمهم وأجزل من كان منهم حيا تبتعه بالصحة والعافية على أطار وهم مد في عمره وأحسن من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجناه اللهم آمس عليه معشته ومد له فيه مد بصره واجعل من رياض الجنة واجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا على صور متقابل في جنة اللهم بك من العجز والكسل والبخل والفقر والهرم والفقر وعذاب القبر يا ذا الجلال اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين اللهم اجعلهن عفيفات اللهم اجعلهن طاهرات عفيفات محتشمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة اللهم اجعلهن بالنبي الكريم مقتديات وعلى قضى الصحابيات الجليلات التفيات اللهم اسعدهن واسعدهن اللهم وفقهن في مرضات الله ومرضات أزهر مرضاة الله ثم مرضات أزواجهم يا ذا الجلال والإكرام رحمك رحمك ربنا بأخواتنا المضلقات والمعلقات والأرامل والمسافين اللهم ارزقهن الأزواج الصالحين والأبناء الباكين علينا وعليهم أرزاقنا وبارك لنا في ما لنا فيما أعطيتنا.